واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخف فكروا الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تقولوا الله والرسول وتقولون اماناتكم وأنتم تعلمون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 إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاء ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويفير لكم والله ذو الفضل العظيم.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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ غَائِبٍ غَائِبٍ إن, إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَاِذْ قَالُوا لِلَّهُمَّ مَا إِنْ كَانَ هَذَا وَاِذْ قَالُوا لِلَّهُمَّ مَا إِنْ كَانَ غَذَا وَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً من أو ائتنا بِعَذَابٍ